يَقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسَاءِ شَيَّدَ اللَّهُ أَمْنَهُ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 جعلت لنا ربها هابطون حسنه وهو انبتت لنا نباتا حسنا وكفنا زكريا ان دخل على الزكريا أشاب بغير حساب هناك جع زكري يا ربه قال ربها بني من لدولك ذرية طيبة إنك سبيبا تقوم بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصوتا ونبيا من الصالح يا ليل الا هوس واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشق والاذكار واذ طالت المدائك تيامه يهو ان الله استفات وقهرتي مسو عليك على السلام. بكربة من مسموه المسيح عيسى من مريم وجيها وجيها في الدنيا والآفرة ومن المقربين ويكلم الناس في المثل وكهدا ومن الصالحين قالت رب أنا يقول لي ولدنا ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كنت فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا, ورسولا إلى بني إسراء gude kvre يَغْزُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ يَدْرُجُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا <تصفيق> كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 zure 국민因 uh disappointment. -huh. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها ذلك الصحف الأولى